ولا هو من ما يجده ولا مُبِدَلَه كما أُبِدَ المُبِدَلَه وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فيناصت في الحديث كتاب الله وخير الأديه محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور بتدثعتها وكل مكثثة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 ولا دعا خيرك هناك وشك يعني انك شدو فيك ما لا يفيدك دعا خيرك وبلاش اه. والمهر واجب الله المهر واجبها في قراءه النساء صدقاتهن نحله مهر القرآن جاء بمهر النامي الآتوى بصلاة وبأجريش وأعطيتهم خزورهن بأجريش الآتوى و بنحليش الآتوى وأعطيتهم النساء صلى يعني هديه هبه هذيه او ماريك بو افرده عن قيمتي افردكاني نلخو بهاي افردكانيه اينا افرد نرخو بهاي زر لو زيادرك تنسخانك زير يا مبلغك باريه هشيكي بو دار المدد بوركو بو ماريه ثقومت ما ندانه بو افردكاتو طالب مضاغبيت فعلا او افرده ديوت والمهر واجب وتكره المغاله فيه الله زياده رايكردم لا ما رايدانا اشتكي باش نيه يعني استيكينا پسند كاتي كان كيا ييقنا صحابه روزاي فائ پرورديني ليمت عفرت ماردكات لأسر جوار أقيا الزيو كأكاة سطو نوازده هشتاو پينج غرام آلتون دكاتا بيس مصقال هشتاو پينج غرام دكاتا بيس مصقال كحد صال سطو نوازده غرام دابشي پينج كأكاة چنه؟ چنه؟ بستو جوار مصقال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 يعني في عمرة خاص اسم استنكار أمك عارضت كعفرت بماركة بس شوار في عمرة خاص صلى الله عليه وسلم ذميّة ببفش بنابسند دي ولحديث عن شدة الرزاق برد جال نبيت أفرمات في عمرة خاص صلى الله عليه من يمن المرأة من يمن يعني بارقة وثمان مين يعني مبارقة من يمن المراه يعني من المراه تيسير امرها وقله مهلها يشكي في شكل باساني بغوتش كردني كرديني بينيني دا كرديني ماري بريني في ما شكل باساني بيت دستوا وقله مهره ماريكي كندس وراوي كل زبيد كراوي ام حديثيه لعائشه أنا عروي كرزوير، مش كزاه عايشة، لدرجة عروان كرزوير عوام قري حرام. دايكشي أسماءكشي أبو بكر، أسماءكشي ابو بكر. تازني زوير وراء. كأتر عروخ مش كزاه عايشة. اقول من دغم من شؤم المراه شؤم يعني كذي؟ يعني بيتقانى مبارك، بيتقانى بركه این نهامتی و بدبختی و غریبی و بی خیری و امرها که از زواج کردند تا ورقه خان یک معجب چالد که به چند که ایکوی سهل و ثمره ما مهرها مالك زويت وافطه برتقاني وهو تكره المغالاه فيه لما قلنا صانعا جاء قياس واقعي صورات ماليه اكثر زويت كنججان باريان كما قيو جننان كما بيتو هانك غازي ولو خاتما من حديد او تعليم قران عليه صحيحا مريدا مزرعه اجد بمستيليق لاسنيش مستيليق كانك يسبوا ولا بعضره ضوفا آهنگ بودنی آلا هرچیالا باید اتصال کنjam. بوش ادمنه چون ای اتصال کنjam ادمنه حل براتی. نیم اتوانی او شکیت ماری. یعنی فر پر دی قرآن با دلیلی حدیثی و عفرتی که الله عليه وسلم سلم ماری ولو خاتم من حدیث برو بگر دلنا حاضر أجل مستيلاك لأعسنين الشبابي هنا نبو ان دعنش دعي في عمالي هل معك شيء من القرآن آهيت لقرآن بي لبل فذكر صوراً بسن صورتك لبله, لبلة, لبلة في عمالي خاطر صلى الله من أو الله كي هناك أعظم امرأة مهرا في الإسلام؟ كي أو أختي ماليكي لهم جرام بهاتر ولا إسلامة؟ أعطا أم سلمة؟ لا أم سلمة زوجة بيكو؟ ها سلمة؟ أم سلمة؟ أم بينما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 ومن تزوج امراته ولم يسمي لها صداقا فلا مهر نسائيا مهر المثل اذا دخل بها ماري فرزنيه مجنيه لكاتي كاتما ربرين لبشغ واس نودياري بكري او اند ماري ام نصرته اگر كان سيك افرتيكي ماري كر دوغاستي وا ماريكي نونن راب باسن كرا بو دوی او کریستیان ماری و جاریب کن مهر المسلی بودی الهی بزاره خشکیی خو پر زایی ام زایی او برکی دراسیپی ماری کی چنا آمده بودا و وی یستحب تقدیم شیئ من المهر قبل الدخول سنت وا استیک نماری پیش بخره تز باست این پیش روی عقده بیزدی تو هنگام ماری بوده. سر ماری چی لکده؟ مقدمه و آخرش شد. اتوانی همون یک جربه یا همونی دو آفرد یا هنگی پیش بید تو هنگی دو آفرد. اما با تأثیری عملی زوج. اگه کسی که بیه همونی بدیم خودش اکثر فرزند نبود. اگه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 بل الزوجه طالعت لنا زماني عربي ان زوج واعقرت نعم زوج الزوجه ذبت وزوجج افصحت وابلغت يعني بلاغتي ذات القيم ومن كان له زوجان لهكذا يبدو جنبه فصاعدا كسيان يمشوا على عدل بينهن في القسمه وما تدعو الحاجه إليه He told me to ask that at your point I can kneel I ask what my spirit is not, dragon it can do How do we او. human intelligence? And can we try moreous blood? When I say not, As I said, when يعرب هذا ابي عدل في المبيت والنفقا لما نولنا ولا نفقا واذا سافر اقلع بينهن سفرك اطلعاها انتي رقصك قد زناكامي نيدرتت كوتا قران مشروع على الإسلام اعتبار سنوکی کوئما دبیرش کی لبین چوار کسه قبایل کد نی و غزنگی یکی تو چوار کوئما لوحانه یکی که این تو زیادتر بی، یکی که این تو زیاد بارتری زیادتر بی، آقاین نبی چیکی پرایم وای هدفش کجوار که داشت او آهابه توی دلیانیه ولی المره تی انتها به نوبتها یا تصادف وبعد ذلك يجب أن يكون السوداء في عائشة رضاية قيدر الأهرد كان بيك هي صلح لقلمير ذكي أكاد أو شوكا سريم عندما يبلم طلاق شميه ويقيم عند الجديدة البكر سبعا وعند قيم خلافة این کس که خزانی که نیروی مدرن اطلاعات با، یادم بیاد. اگر کس و خزانی تری هنر، اگر پس عصب حاکش و حاود روشل قوبلت، آن زدوار دارد رشیدت. و اگر پروژه او دو روش we hear out most about war God atheist Et palmates I don't need to get bought I dash, because you can you can send them and continue God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 مصريه كثير منع منع من منع منع من منع منع جائز منع مؤقتا يعني منع منع صح منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع منع هو جائزني. ولا يجوز العزل ولا اتيان المراه في دوورها. تنازع فرد حاشا من اتى في دوورها فقد كفر. فعلك كفر. لو فعلك الكفار لعن الله من اتى في دوورها. هو ملعون. والولد للفراش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 أبي الله من دار الشيوخ يتوسل أو في عيوا من على الحاقة كنابكها بنير دي آخرتك نجب في عي العاهر الحجر زانية كيف شيء الحجر ثلاثة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 من كل مكلف مكلف يا البالغ العاقل المدرك ها؟ فحشو شدنا حسنا قال ولا دري في رقش هناك قصية بقيني توا منعلك السريكسة بالسيواج والسيمي لَوْكَ عَبْلَيْكَ كَزِينَ إِلَا قَالَقِ اللَّهِ وَاللَّهِ كَالَمَلْكَ عَلَىٰهِ وَأَرْسَلَىٰهِ إِلْحَاقِكَ الْذَكِيرُا كَالْحَاقِ فِالْدَأُمْ هو جائز طلاق جائزة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديثي الضعيفة طلاق جائزة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 كتاب يا وكيل كتبه الله بو يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعلم الموعدين كاتب مسلمان مسلمانا خازم طلاخا ابي لكاتب طلاخا ككاتب طلاقان طلاق ان صلاتك كانت على المؤمن كتابا موقوتا واعد حقه يوما حصاده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 لخزي أنا في علاقة طلاق فات طلاق كتبي نعم أبي أشوفك موعدي هي طلابي أبي بزناك تفكيكات يشون طلاق دانيان أبي أفترضك الصري معاني ما أنا بتيه وأبي لا بقى خياني وإذا بك في عقلي أشوفه تلاقيه أمس كمان حكموا فائدي في فيتا جاء تفكيكات فيها طالب بيخي ولا مطولات لا سفدت لمن كانت يعني أفترضك في طهر لا باكدة الصري معاني ما أنا بتيه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 أجلي أولها حمل بحمل لبنت كطهري كبيعيقات شو تلاقي أو كاتنانا بطلاق بزريت بوعدة تطويلنا بيلسر عفرزجة وكتوان ما مصعب لطيف خايف ربي بعازد وبرقت حالة تمني و لا ترسي تفسير دكى ذلك بوتاني باسكت و ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفات. أي كسر شنagit طلاق بدب ثواني أو شيء عزيز كبعض منكم أو طلاق كي يقولون طلاق بدعي يعني حرام يعني بدعي كده. بولا بالمخالف الشرع يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلبوهن أمرك لعدتهن أي مخالف أي كده يا مخالف حديث كي ابن عمر يقول فلتطلبها طاهرًا وحاملًا اذا بيدعه اذا بمحرم خالف الشريعة وفي وقوعه وقوع ما فوق الواحده من دون تخلل رجعه خلاف طلاق بدعي كويتي ان فايق لكات الصبر ما انا في زنديكي الا طلاقك ده دو طلاقك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 نارحت. أما سديا هي الطلاق بدعيد كذية ناكوت كاتي أدلي أوانة دخليني وطلن دكوات قناعت في بيتك كذيب. بقول لو بطل أدلي أوانة بالخنلو قناعت صلاة كافر كتبه <تكتبكي> ابن بن رحمه الله بفينا وكبركم تارك بالصلاة هذه اللي فاني ونبغ وطريق أنا عدت بيا كتير. أوكى شو كتبت الشيخ العثيمين كان هو ريك إيش قلعت بيا ك كافرنى. عنده يعني خلافات زور كرسة زور حادة بيس إنسان ترايوث بكا وغوسته وقليتي أناكاد. شيخ أحمد شاكر كتب فيه نظام الطلاق في الإسلام. زور تفصلي باسي أمن سليك ردو لعلم مناصر ترجيحه أو ناكبت وافر دعوانا الحمد لله في الحال